إنهم كتائب حق، طوت العالم بإيمانها، وزاحمت جو السماء براياتها، وأعلنت للعالم أجمع أن يا الدين لله حب يا والعزة للإسلام. خندق في جنتي خندق في جنتي خندق في جنتي ونار من يعادي. حب يا إخوتي حب يا إخوتي حب يا إخوتي, حب يا إخوتي. نصافح الموت في خندق في جنتي خندق في جنتي خندق في جنتي. جنتي ونار من هُب يا إخوتي هُب يا إخوتي هُب يا إخوتي نصافح الموت في هيا سلمان أشر وخذها في نعادة أحزب تسعال المدينة هيا سلمان أشر وخذها في نعادة أحزب تسعال المدينة قولها وصلت اللبي قال قولها في النزال قولها وانفروا يا رجال قولوها صدق الذي طار قولوها الحل في النزال قولوها وانفروا يا رجال واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل واسأل التاريخ هل مجد صفوف اللئام أيها العالمين عالم قل أيها العالم قل أيها العالم قل من الذي لا يضام واستل التارف هل, هل واستل التارف هل, هل واستل التارف هل نجد صفوفا أيها العالم قل أيها العالم قل أيها العالم قل من الذي لا يضام إيه كيد ف الله أشد كيد مه للكفور أمه الهرويدا إيه كيد ف الله أشد <تقولوها> <قلصدق الذي قال تقولوها> <الحل> في دمني الارتفاع أمه البروية قلواها قد صدف الذي قا قلواها هل في النزاع قلواها وأنفروا يا رجال قلواها قد صدف الذي قا قلواها هل <الحل> في النزاع قلواها <تقولوها> <تقولوها> وأنفروا يا رجال النصر لاح لنا بفوق تلك الجبال بيعة الموت هنا بيعة الموت هنا بيعة الموت هنا فكبروا يا رجال النصر لا حلنا، النصر لا حلنا، النصر لا حلنا مفوق تلك الجبال. بيعة الموت هنا، بيعة الموت هنا، بيعة الموت هنا فكبروا يا رجال. ها هي الأحزب تنحنى دليل تنكش العرب أحرف هزينة. ها هي الأحزب تنحنى دليل تنكش العرب أحرف هزينة. قلواها. أصدت الذي قال. قولوها الحل في النزال قولوها وانفروا يا رجال كولوها. قد صدق الذي قال قولوها الحل في النزال قولوها وانفروا يا رجال قولوها وانفروا يا رجال قولوها وانفروا يا رجال